موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ن م ي ه اسماء ا م ل و ن و م م ن خ ل ق ن ا أ م ن ي ه د و ن ب ا ل ح ق و ب ه ي ع د ل و ن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 فادعوهم فليستجيبوا ل ك م إ ن كنتم صادقين أ ل ه م أ ر ج ل يمشون بها ام لهم أ ي د ي يبطشون بها أ م لهم أ ع ي ن يبصرون بها أ م لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم ك ي د و ن فلا تنظرون إ ن و ل ي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون م ن د و ن ه ل ا ي ي س ت ط ع و ن نصركم و ل ا أ ن ف س ه م ي ن ن وإن ص ر و ت د ع و ه م إلى الاسلاميه ه اسماء ا ل و ه م ل ا ي ب ص ر و ن خذ ا ل ع ف و وأمر ب ا ل ع وأعرض ر ف عن ا ل ج ا ه ل ي ن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 موسوعه ا ل ي ط ه ر ك م ب ه و ي ذ ه ب ع ن ك م رجز ا ل ش ي ط ا ن و ل ي ر ب ط على قلوبكم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 ذلك ل أ ن ه م شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب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 وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا اطيعوا ُِ الله ََّ ورسوله َََُُ ولا ََ تولوا َََّ عنه َُْ و َ أ َ ن ت ُ م ْ تسمعون َََُْ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 ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أ س م ع ه م لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم, إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ََُْ أ َ ن َّ الله ََّ يحول َُ بين ََْ المرء َِْْ وقلبه ََِِْ و َ أ َ ن َّ ه م اليه َِْ تحشرون ََُُْ واتقوا ََُّ فتنه َِْ ة لا َ تصيبن ََُِّ الذين ََِّ ظلموا ََُ منكم ُِْْ خاصه ََّ واعلموا ََُْ أ َ ن َّ الله ََّ شديد َُِ العقاب َِِْ واذكروا إ ذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم لعلكم تشكرون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا, وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تتقوا الله يجعل لكم, فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم و إ ذ ي ن ك ر بك الذين كفروا ليثبتوك أ و يقتلوك أ و يخرجوك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 إ ن هذا إ ل ا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن و إ ذ قالوا اللهم إ ن كان هذا هو الحق من عندك فامطر, فأمطر علينا ح ج ا ر ة من السماء او ائتنا بعذاب أ ل ي م وما كان الله ليعذبهم و أ ن ت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا, كانوا اولياءه ان أ و ل ي ا ء ه إ ل ا المتقون ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون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 ف ي ر م ه ج م ي ع ه ا ف ي في ج ع ل ه ف ي جهنم أ و ل ئ ك ه م الاسلاميه خ ر و ن ق ن ا يغفر سلف لهم ما قد سلف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 ف موسوعه النابلسي ر وإن و ت ل و ا ف ا ع ل و م ا ل ل ل ه م و ا ك م نعم ا ل م و ل ا ن م ي ر